له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفضرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا ذا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم, عليهم وماذا أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر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 وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فآطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم وَمِنَ ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير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 فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتابكم وأمرت لأعدل بينكم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 ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَّ النَّرَّاكِدُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورَ أَوْ يُوبِقَهُم بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّنْ عِلْمٍ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 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم, وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغل هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق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 وَدَرَا هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاسِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ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 فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا ما إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور